وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وطبط وطابم شاكم وتبوأت من الجنة منزلا اللهم يا أيها اللهم يا يا خالق السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا وجود يا وجود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الرحمين بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم أعتق رقابتنا الليلة من النار اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتنبت أقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعملنا مرحبا بكم أيها الأحبة في الله في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وطبتم مطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا حديثنا معكم في هذه الليلة المباركة عن وفاة ببكر بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن وفاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم القلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومع بعض الأقوال أقوال الصالحين عند موتهم. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة أرسل إلى عمر أرسل رسالة إلى عمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال فقال فيها إني أوصيك بتقوى الله إني أوصيك بوصية يا عمر إن قبلت عني إن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهر إن لله عز وجل حقا بالليل يا عمر لا يقبله بالنهار وإن وإن لله حقا بالنهار، لا يقبله بالليل وانه لا يقبل النفلة حتى تؤدى الفريضة لا يقبل النفلة حتى تؤدى إيش؟ الفرض وإنما سقَلت موازين من سقَلت موازينه من سقَلت موازينه في الآخرة باتباعهم الحق في الدنيا وتقلت ذلك عليهم وحق لميزان يوضع فيه الحق أن, أن يكون ثقيلة وإنما خفت موازين من خفت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل وخفته عليهم في الدنيا وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا كلام من كلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نعيد ذلك الوصية وصية أبي بكر الصديق إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال له لما حضرته الوفاة إن أوصيك يا عمر بوصية إن قبلت عني إن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار وإن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل وانه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة وإنما تقلت موازين من تقلت موازينه في الآخرة باتباعهم الحق في الدنيا وخفت وتقلت ذلك عليهم وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا وإنما خفت موازين من خفت موازينه في الآخرة بإتباعهم الباطل وخفت وخفته عليهم الدنيا وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا وحق لميزان أن يوضع فيه الباطل أو يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا ألا ترى يا عمر أن الله عز وجل أنزل آية الرجاء عند آية الشدة وآية الشدة عند آية الرجاء ليكون العبد راغباً راهباً لا يلقي بيديه إلى السهلكة ولا يتمنى على الله غير الحق فإن أنت حفظت وصيتي يا عمر فلا يكون أن غائب أبغد إليك من الموت ولا بد لك منه، لبدلك من الموت يا عمر، ولست تعجزه ولست تعجزه يا عمر. وقيل لما احتضر رضي الله تعالى عنه جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها، فتمثلت هذا البيت، فقالت لعمرك ما يغني الصغاء عن الفتى. إذا حشرت يوما وضاق بها الصدر فكشف عن وجهه رضي الله تعالى عنه وقال ليس كذلك ولكن قولي وجاءت تكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيي ثم قال رضي الله تعالى عنه انظروا توبيا فاغسلوهما وكفنوني فيهما فإن الحي أحوج, أحوج إلى الجديد من الميت ها هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنها صحبة الإسلام أيها الأحبة في الله هكذا يموت الصالحون وهكذا يموت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وسيأتي اليوم الذي نموت فيه وننتقل عن هذه الدار لا محالة هذه دار الغرور أيها الأحبة في الله ننتقل بكم إلى وفاة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر كان رأس أبي في حجر بعدما طعن طعن في المسجد وكان مرضه الذي توفي فيه فقال يا بني يقول يحدث ولده عبد الله يا بني ضع خدي على التراب فقلت وما عليك إن كان في حجر أم على الأرض وظننت أن ذلك تبرم به فلم أفعل فقال ضع ضع خدي على التراب لا أم لك ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي وروي عنه رضي الله تعالى عنه أنه طوعا وحمل إلى بيته، وجاء الناس يثنون عليه، جاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرة من الله لك، صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقادم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت الخلافة فعدل، ثم شهادة في سبيل الله. فقال رضي الله تعالى عنه ودّت أن ذلك كان كفافا لا لي ولا عليه ثم قال يا عبد الله بن عمر انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقل لها عمر يقرئك السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست أميرا للمؤمنين بعد اليوم فقل لها يستأذن عمر أن يدفن عند صاحبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فمضى وسلم واستأذن عليها ثم دخل فوجدها قاعدة تبكي وجد أم المؤمنين تبكي على عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا أمه عمر يقرئك السلام ويستأذن أن يدفن عند صاحبي فقالت كنت أريده لنفسي ولأوترنه أوترن ولا اليوم على نفسي فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء ارفعوني فأسند رجل إليه فقال ما وراءك يسأل عمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يطمئنه قال الذي تحب يا أمير المؤمنين قال أذنت لك قال نعم قال الحمد لله ما كان شيء أحب إلي من ذلك فإذا أنا مت فاحملوني ثم سلم، وقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن, أذن فإن أذنت فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين وفي أفراد مسلم من حديث المسور بن مخرمة أن عمر قال والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لفتديت به من عذاب الله قبل أن أراه وفي خبر آخر يقول عمر رضي الله تعالى عنه والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع هكذا يموت الصالحون ثم يموت عثمان رضي الله تعالى عنه لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون عثمان بن عفر رضي الله تعالى عنه عن نائلة بنت الفرائصة امرأة عثمان رضي الله تعالى عنه قالت لما كان اليوم الذي قتل فيه عثمان ظل اليوم قبله صائماً فلما كان عند إفطاره سألهم الماء العذب فلم يعطوه أولئك الظلم الذين دخلوا على عثمان فقتلوه سألوه سألهم أن يعطي أن يسقوه الماء فلم يفعلوا فنام ولم يفطر فلما كان وقت الصحر أتيت جارات لي على أجاجير متصلة فتألتهم الماء العذب فأعطوني كوزا من ماء فأتيته فحركته فاستيقظ فقلت هذا ماء عذب فرفع رأسه رضي الله تعالى عنه فنظر إلى الفجر فقال إني قد أصبحت صائما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علي من هذا السقف ومعه ومعه ماء عذب، فقال اشرب يا عثمان فشربت حتى رويد، ثم قال ازدد فشربت حتى نهل ثم قال إن القوم سينكرون عليه فإن قاتلتهم زفرت وإن تار... تركتهم أغفرت عندنا فلم يقاتلهم عثمان رضي الله تعالى عنه فدخلوا عليه من يومه فقتلوه وعن العلاء بن الفضيل قال عن أبيه قال لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه فتشوا خزانة فتحوا الخزانة وهذا أمير المؤمنين الخليفة فوجدوا في الخزانة صندوقا مقفلا ففتحوه فوجدوا فيه حق فيها ورقة مكتوب فيها هذه وصية عثمان بسم الله الرحمن الرحيم عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور لا ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله هكذا يموت الصالحون لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون علي رضي الله تعالى عنه لما ضرب علي رضي الله تعالى عنه تلك الضربة قال ما فعل بضاربي قال أخذناه يا أمير المؤمنون قال أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي فإذا أنا عشت رأيت فيه رأي وإذا أنا مت فاضربوه ضربة واحدة لا تزيد عليه ثم أوصل حسن أن يغسله وقال لا تغالي في الكفن لا تغالي في الكفن فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا بعض الناس يتظاهر حتى في الأكفان يروح في ثوب كفن يعني بخمسين جنيه وفي واحد بمئة وخمسين جنيه لا يروح يجيبه بمئة وخمسين جنيه طيب الطراب هيكله هذا يعني إلى أين يذهب الكفن يذهب إلى الطراب ويدوب لا تغالي والمال الذي يعني يتوفر من الكفن يحتاجه الفقير الذي لا يجد ولا نغالي أيها الإخوة اقتضاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وامشوا بي بين المشيتين لا تسرعوا بي ولا تبطئوا فإن كان خيرا عجلتموني وإن كان شرا ألقيتموني عن أكتافكم وروي أنه لما كانت الليلة التي أصيب فيها علي رضي الله تعالى عنه أتاه ابن التياح حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة وهو مضجع متثاقل فعاد الثانية وهو كذلك ثم عاد الثالثة فقام يمشي فلما بلغ الباب الصغير شد عليه عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحق فضربه أيها الإخوة والأخوات كلمات نقلت عن جماعة عند موتهم من الصحابة وغيرهم لما نزل الموت بالحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال أخرج فراشي إلى صحن الضار فأخرج فقال إني اللهم إني احتسبت نفسي عندك فإني لم أصب بمثلها وروي أن معاذ رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة قال انظروا هل أصبحنا؟ هل أصبحنا؟ فأتي فقيل لم تصبح حتى أتي في بعض ذلك فقيل له قد أصبحنا قال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار ثم قال مرحبا بالموت زائر مغيب وحبيب جاء على فاقه اللهم إني كنت أخافك وإن وأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء ولا لكري الأنهار ولا لغرت الأشجار ولكن لطول ضمأ الهواجر يعني الصيام وقيام ليلة الشتاء ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق العلم هكذا يموت بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال أبو مسلم لما جاءت أبو الدرداء الوفاة وهو يجود بنفسه ويقول ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه ثم قبض رحمه الله وبكى سليمان الفارسي رحمه الله عند موته فقيل له ما يبكيك فقال عهد إلينا أو عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الرقم ما معنى هذا الكلام يا أخواني ما معنى أن يكون, أن يكون زاد أحدنا كزاد الرقم فضل عم الشيء زاد أحدنا كزاد الرقم واحد سرح الغيث عم واخد الأكل بتاعه اللي هو يكفي في اليوم ده بس صح زاد الراكب المسافر واحد مسافر واخد معه الطعام بتاعه والشرب بتاعه عارف ان ده بس المشور بتاعه ده بس هكذا يجب على المسلم أن يكون في الدنيا لا يدخر ويكثر من الصدقة ويكثر من الأعمال الصالحة والمشاريع الخيرية ومساعدة الفقراء والمساكين ويأمر بالمعروفة ناع المنكر ويصلح بين الناس هكذا يكون المسلم في الدنيا وروى المزني قال دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت له كيف أصبحت قال أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها أصبحت من الدنيا راحلا أصبحت من الدنيا راحلا من قال هذا الكلام؟ من يقول هذا الكلام؟ ها؟ الإمام الشافعي رحمه الله صحيح صح يا أخوان تلحظت نمو أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا ولأدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها قيل كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقعدوا إلى القبور فقيل له في ذلك فقال أجلس, أجلس إلى قوم يذكروني معادي وإن غبت لم يغتابوني عن أجلت إلى هؤلاء الميتين يذكروني أن هناك الموت وأننا سنموت وإذا رحلت عنهم لم يغتبوني في ذلك المجد وقال ميمون بن مهران رحمه الله خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة فلما نظر إلى القبور بكى بكى عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي الله تعالى عنه ثم أقبل علي فقال يا ميمون هذه قبور أبائي بني أمية كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشهم أما تراهم صرعا أما تراهم صرعا يا ميمون قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البلاء وأصاب الهوام مقيلا في أبدنهم ثم بكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال والله لا أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله تعالى وتستجيب. وتستحب زيارة القبور أيها الإخوة والأخوات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ومن زار, قبلاً ومن زار قبرا يستقبل وجه الميت ويدعو له ويستغفر له أيها الإخوة والأخوات هكذا يموت الصالحين وعن بشار بن غالب قال رأيت رابعة في منامي وكنت كثيرا الدعاء لها فقالت لي يا بشار وليس بشر الأسد هذا بشار ابن غالب رحمه الله يسأل الله أن من بشر الأسد شر انتقام وأن يجعل كيده في نحره وتدبيره, وتدبيره تدميرا عليه اللهم أمين هداياك تأتين على أصباق من نور مخمرة بمناديل الحريق قلت وكيف ذلك؟ قالت هكذا دعاء الأحياء إذا دعوا للموت واستجيب لهم جعل ذلك الدعاء على أطباق النور ومخمرة بمناديل الحرير ثم أتي به إلى ذلك الذي دعا له من الموت فقيل له هذه هدية فلان ابن فلان أيها الإخوة والأخوات قال صلى الله عليه وسلم إذا مات إذا أحدكم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال له هذا مقعدك حتى يبعتك الله يوم القيام نسأل الله الجنة كذلك قال صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجن أو حفرة من حفر النيران وقال صلى الله عليه وسلم يقول القبر للميت حين يوضع فيه ويح ويحك يا ابن آدم ما غرك ألم تعلم أني بيت الظلمة وبيت الوحشة وبيت الدود وبيت الصديد أيها الأخوة والأخوات يجب علينا أن نتق الله عز وجل فيما بقي من العمر وأن نحسن فيما بقي من العمر حتى يقبلنا ربنا تبارك وتعالى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرفنا في أمرنا وثبت أقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قول هذا والتغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التأيين. سيبه سيبه سيبه وانصلي يا شيء خل